وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِن نَّصِيرٍ لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ إَّ السَّهُ الشَرُّ فَيَأُوسُ قَنُوبَ وَل إِن ذَقُنهُ رَرحمَةً مِ مِنْ بَعْدِبَر الرَّ أَمَ السَّدْ لَقولولًا النَّهذَلي لَقولُ النذَل وَمَا أَوُّ السَّرَةَ قائِم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 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيٌّ أَلَمْ تَرَ أَنَّ كَلِمًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ ظَنَّ مِنكُمْ أَنَّهُ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ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 كل شيء محيط